سَالْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّي نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ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 فوقهم يوم القيامة والله يوزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة أساسا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحقق ومبين الناس فيما اختلافوا فيه، وما اختلاف فيه إلا الذين أُوتوه من بعد ما جاءتهم البينة بضيا بينهم.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 119. يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 110. ألا إن نصر الله قريب 111. يسألونك ماذا ينفقون قل ما توم من خير فلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلون من خير فإن الله به عليم